موقع رياض القرآن يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قائر المذكوب عليهم ولا